موسوعه ن ف ق ك م ومن أ ف ل منكم إ ا ل أ ب ص ا ر و ب ل غ س ا ل ق ل و ب ا ل ح ن ا ج ر و ت ظ ن ن و ب الاسلاميه ل ه ن هناك ي ل ؤ م ن ن و وزلزلوا زلزالا ش د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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها ف موسوعه ت ع ه ن و ن س ر ا ح ا ج م ي ل يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي إ ه احللنا لك ازواجك اللاتي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك